تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلُوا ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ يُناَادُونَهُمْ أَلَمنَكُمْ مَعَكُمْ قَاُ بَنَا وَلََّكُم فَتَتُمْ أَ قُسَكُم وَتَرَدَصُْمْ وَلَّكُمْ فَتَتُمْ آ قُسَكُمْ وَتَرََّصْتُمْ وَْتَبَتُم وَظَرَتْكُم الْ يمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا مِنَ الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل الذين آمنوا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 يضاعف لهم ولهم أجر كريم